ثم إذا شاء أنشره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبة وزيتون ونخلة وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متعلكم لكم, لكم ولألامكم فإذا جاءت الصلاة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل أمرئ منهم يوم إذ شئن يغني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصره ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره وجوه يومئذ مصره ضاحكة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة عليها غبرة عليها غبرة, عليها غبرة أولئك هم كهم الكفرة الفجر ووجوههم يومئذ عليها غضر ووجوههم يومئذ عليها غضر ترهقها قتار أولئك هم الكفرة الفجر